بحي الربوة ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الربوة شرق الرياض استهل شيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان المقصود بالسلف فيقول فضيلته السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا فمن اقتدى بآثارهم وتسنن بسنتهم وتمسك بما بنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السلف وهو سلف لمن خلف اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن هذه الأمة سوف تفترق بضعاً وسبعين اعتقادا والمحق من كان على نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا وليس هذا النص جزما معتبر في ثرقة إلا على أهل الأثر فاللهم اجعلنا من أهل الأثر يا رب العالمين واجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين وثبتنا على السنة يا ذا الجلال والإكرام إخواني لم آتي في هذه المحاضرة لأقص قصصا أو أذكر سيرا ولكني أتيت لكي أذكر نفسي وإخواني بالخطوط العريضة التي أطلقت عليها المعالم المعالم والأمارات والعلامات تلك المعالم التي بلغ بها سلفنا ما بلغوا من التوازن بين الدين والدنيا فأصبحوا قادة للعالمين فتحوا وما زالوا يفتحون الأمصار بسيارهم وأخبارهم ونشاطهم وإسلامهم إسلامهم لم يكن أقوالا إسلامهم لم يكن لقبا في بطاقه إسلامهم كان قولا وعملا كان اجتهادا وجدا إسلامهم كان أقوالا بالألسنة وأفعالا بالأبدان واعتقادا بالجنان كان أحدهم إذا سار يرى الإسلام في محياه في سمته في مشيته في أخلاقه في ملبسه في مجلسه في اجتماعاته في مزاحه في جده في ضحكته في مأكله ومشربه يتمثل الإسلام إنها تربية متوازنة هذا الذي نريد أن نتكلم عنه تلك التربية التي نحتاجها تلك التربية التي بها نصل إلى ما وصل إليه نمثل الإسلام حقا نمثل الإسلام صدقا ولذلك كانت هذه المحاضرة التي هي معالم التربية الإيمانية عند السلف وإن كنا لن نتكلم في الإيمان فقط لأن الإسلام يا إخوتي ثلاثة أضلاع ثلاثة أضلاع كالمثلث ضلع إيمان وضلع عبادة وضلع اخلاق هذه الثلاثه بهذا الشكل لا بد لا بد ان يتكامل فيها العبد المؤمن والمسلم ويتوازن فيها ولكن لن يكون الضلعان الثانيان او الاخران إلا بوجود الطبع الرئيسي ألا وهو الإيمان إننا حينما نتذكر ونتذاكر ونتدارس مسألة التربية الإيمانية فإننا نريد أن يتكامل المسلم وأن يتكامل المؤمن وأن يتكامل المستقيم الذي ظاهره السنة فلا بد أن يكون باطنه المراقبة لله سبحانه وتعالى ظاهره الأخلاق وباطنه الأخلاق ظاهره الاجتهاد وباطنه الاجتهاد عبر الإيمان والعبادة والأخلاق ثلاثة محاور كان السلف يهتمون بها ويشتهدون في التوازن فيها ويربون أنفسهم وأبناءهم وطلابهم عليها قولها مسألة الإيمان أنا لا أريد أن أعرف الإيمان فأقول لغة التصديق وشرعا هو قول وعمل لا إنما أريد التربية الإيمانية التي نحتاجها أن يرتقي العبد في درجات الإيمان كيف ترتقي في درجات الإيمان حتى كأنك ترى الأمور الغيبية مشاهدة أمام عينك كيف هذا الذي وصل إليه سلفنا وبلغه قادتنا وعلماءنا من سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم كانت الأمور الغيبية وكأنها مشاهدة رأي العين أمام أعينهم لقد اهتم القرآن والسنة بالتربية الإيمانية قبل التربية العبادية والأخلاقية عند الصحابة رضي الله عنهم ولذلك في العشر السنوات الأولى من بعثة حبيبكم صلوا على حبيبكم كان ال كان الله سبحانه وتعالى يربي عباده يربي عباده على مسألة التدريج في الإيمان ويركز على مسائل الإيمان باليوم الآخر لأنه إذا استقر هذا في القلوب أتى ما بعده من العبادة والأخلاق وعمل التشريعات وغير ذلك يقول الله جل وآله يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى كان هذا في بداية البعثة والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع حتى تأتي الآية الثانية عشر من سورة الذاريات هذه يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون إن المتقين في جنات وعيون وهكذا مسألة الإيمان بالأمور الغيبية والتركيز عليها حتى تكون مشا كأنها مشاهدة الرأي العين في سورة سبع يقول الله جل وعلا في الآية الرابعة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة ما الجواب قل بلا وربّي لا تأتينكم قل بلا وربّي لماذا هذا القسم لماذا هذا التأكيد لكي تترسخ عند الصحابة رضي الله عنهم مسائل الإيمان بالعقيدة والإيمان بالأمور الغيبية وكأنها مشاهدة وكأنها رأي العين أمام أعينهم ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلس مع التابعين فقال لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم كانوا خيراً منكم انتبه الآن لأنتم أكثر عملاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا خيراً منكم قيل له بما؟ بماذا؟ قال؟ كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة من عرف الآخرة على حقيقتها من عرف أمور الآخرة هانت عنده الدنيا حتى لا تساوي عنده جناح بعوضة كما أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة لماذا يتنافس الصالحون على الدنيا؟ لماذا أصبحت الدنيا أكبر هم بعضنا؟ ليس معنى ذلك ألا نعيش في الدنيا، وليس معنى ذلك ألا نستمتع بالدنيا بما أباح الله؟ إن الحديث عن كون الدنيا أكبر هم بعضنا فلا دعوة ولا عمل للآخرة واقتصار على الفرائض عدم اجتهاد في النوافل إلى غير ذلك من أمور التقصير التي لا ينبغي أن يقصر فيها خاصة وأننا نعيش في أمن وأمان ورخاء نسأل الله أن يحفظه ونسأل الله أن يتمه ونسأل الله جل وعلا أن لا يزيله من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة فكيف هي معرفتك بالله في الرخاء المسألة مسألة إيمان يقين يقين بما في الآخرة يقين بأرض المحشر وما عليها وما فيها يقين بالسؤال والجزاء يقين بالصراط يقين بالنار يقين بالجنة يقين بالحوض يقين بالوقوف على القنطرة يقين برضى الله عنك يقين برؤية الله في الجنة نسأل الله أن نراه ونسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحب سبحانه وتعالى إن الارتفاع والارتقاء إلى هذه الدرجات من درجات اليقين تحتاج إلى أمور من أبرزها وأعلاها وأرفعها وأهمها معلم العلم الشرعي يا إخوة السلف كان عندهم علم السلف لربما كان الواحد منهم يحفظ الآية والآيتين من كتاب الله ولكنه أشد خوفا من بعض من يحفظ كتاب الله كاملاً في هذا الزمان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد صعب علينا حفظ كتاب الله وسهل علينا العمل به وسيأتي أقوام يسهل عليهم حفظ كتاب الله ويصعب عليهم العمل به ليست المسألة مسألة كم وسيأتي معنا أيضا في باب العبادة هذه القاعدة ستأتي معنا مسألة الكم والكيف ليست المسألة مسألة كم بقدر ما هي مسألة كيف يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن كان الواحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يحفظ من القرآن إلا الآية أو الآيتين ولكنهم رزقوا العمل به وسيأتي أقوام يحفظون كتاب الله جل وعلا حتى يحفظه الصغير والأعمى موجود ولا لا حتى يحفظه الصغير والأعمى ولكن لا يرزقون العمل به نسأل الله أن يرزقنا العمل والعمل لن يأتي إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله العلم أرفع الناس درجة أهل العلم العلماء بالله في سورة فاطر يقول الله في الآية الثامنة والعشرين إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء هم العلماء بشرع العاملون بسنة نبيه العلماء الربانيون اللهم اجعلنا منهم يا رب أين نحن من العلم أين نحن من تربية أنفسنا على العلم التربية الإيمانية لا تأتي إلا بالعلم العلم بالله العلم بآيات الله العلم بسنة رسول الله الله جل وعلا أنزل القرآن ليتدبر ولذلك قال الله في سورة الفرقان في الآية الثلاثين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال ابن القيم رحمه الله النوع الرابع من أنواع هجر القرآن هجر تدبره كيف نحن مع القرآن والسنة لكي ترتقي في درجات الإيمان، لكي ترتقي في درجات الإيمان، فلا بد أن تدرب نفسك وأن تربيها على تعظيم الله سبحانه وتعالى. كان السلف يعظمون الله، يقدرون الله، لأنهم يعلمون من هو الله. تريد أن ترتقي في درجات الإيمان عظم الله عظم الله اللهم اجعلنا ممن يعظمك يا رب ربنا اجعلنا ممن يعظمك يا ربنا اللهم آمين وتعظيم الله له أربع أسباب رئيسية لا بد لك من توفيرها في نفسك وفي ولدك وفي طلابك وفي المدعوين الذين تدعوهم إلى الله قولاها معرفة الله بأسمائه وصفاته إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة كم تحفظ منها كم تعرف من معانيها الله الأول الآخر الظاهر الباطل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغافر الغفور الغفار العالم العليم العلام القادر المقتدر القدير اللطيف الخبير الظاهر الباطن المقدم المؤخر القيوم الحي المحيي المميت كم تعرف من معاني هذه الأسماء ما الفرق بين العالم والعليم والعلام ما الفرق بين الغافر والغفور والغفار ما معاني اللطيف ما معاني الجبار للصمد خمس معاني كم تعرف منها ثم تريد أن ترتقي في مراتب الإيمان وتعظم الله كيف ذاك أنا لك ذاك ما معنى المهيمن ما معنى المؤمن أسماء تقشعر لها الجلود تدمع لها العيون اعرف الله تعلم عظم الله إذا أردت أن تعظمه فعليك ثانيا بقراءة آياته المقرؤة وتعلمها وندور ثم ندور ونرجع لهذا القرآن الذي هجره كثير من طلاب العلم فضلا عن غيره لا ورد للقرآن وطالب العلم له مع القرآن ثلاثة أوراد كل يوم من لم يكن له هذه الثلاثة ليس بطالب علم أنا له أن يكون طالب علم ورد حفظ بل هو آيات بينات فين في صدور في صدور الذين أوتوا العلم اللهم حفظنا كتابك كما تحب وترضى وارزقنا اتقانه كما تحب وترضى ونشره كما تحب وترضى اللهم آمين ورد حفظ وورد تلاوة وختمة السلف كانوا يستغربون من الذي لا يختم على الأقل كل أربعين يوم مرة على الأقل على أقل تقدير على أقل تقدير وهكذا كان مشايخنا وما زالوا أحد مشايخنا في حلقة علم يسألنا كم تختمون في كل كم تختمون فسكتنا فقال لا تكونوا مثلي في تقصيري فأنا لضيق الوقت لا أجد إلا أن أختم في الشهر إلا مرتين لا تكونوا مثلي في تقصير والسلف كانوا قالها القرطبي وغيره كانوا يعدون الذي لا يختم في كل أربعين ليلة هاجر للقرآن نوع من أنواع الهجران والعياذ بالله اللهم ارزقنا تلاوته قلوا آمين والورد الثالث ورد تدبره تتدبر القرآن لو في كل يوم آية آية وجه من القرآن ربع جزء وعلى قدر ما تهتم بكتاب الله على قدر ما يبارك لك في وقتك والله الذي لا إله غيره اللهم ارزقنا ذلك يا رب الأمر الثالث من أمور تعظيم الله جل وعلا التفكر في مخلوقاته وآياته المنظورة المرئية تدبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أراد الله أن يجعله نبيا درجه درجه في مسألة الوحي لم يأتي إليه جبريل مباشرة يا إخوة لو جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مباشرة دون مقدمات لذهل عقل نبي الله عليه الصلاة والسلام ولكن كان هناك مقدمات يرب الله جل وعلا العبد على التدرج أولاها أول النبوة حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء حبب إليه ماذا الخلاء، فكان يتحنث الأيام ذوات العدد كما تقول عائشة رضي الله عنه في غار حرام ثم يرجع يتزود يأخذ الزاد لأيام ويرجع إلى الغار يرجع يطوف بالكعبة ثم يرجع إلى بيت خديجة يأخذ الزاد ويرجع مرة أخرى إلى الغار ثم بعد ذلك بدأت ظواهر غريبة تكون يمر بمكان معين فيقول إني أعلم إني أعلم حجر وشجر معينة في المكان الفلاني كانوا يسلمون عليه ويقولون السلام عليك يا رسول الله قبل البعثة قبل أي شيء ثم بعد ذلك بعد الخلوة درجه الله سبحانه وتعالى حب إلية الخلاء، ثم المسألة الثانية أصبح لا يرى رؤيا إلا وتعتيم مثل فلق الصبح فترة، ثم جاءت ال المرحلة الثالثة فنبأ بإقرأ ولم يرسل الآن أصبح نبيا ولم يكن رسولا، ثم أرسل بالمتدثر وهكذا لماذا أنا أقول ذلك أقول لكي تعود نفسك أيضاً على التأمل والتفكر فإن ذلك يرق الإيمان سماء بلا عمد جبال سبحان من أرساها نمل في فيها جهاز عصبي وجهاز هضمي وو... من, الذي من الذي يقدر هذا اجعل لك ولو في الشهر يوما يا أخي تتأمل فقط في عجيب صنع الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه رد الحق مئة وأربعين مليون خلية ضوئية في عينك في العين الواحدة من الذي قدرها قرأت ثلاثة عشر مليار خلية عصبية في مخك من الذي رتبها ثمانية آلاف حلم ذوقية في لسانك من الذي هياها مسام للشعر ومسام للعرق من الذي رتبها كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء ومصنع للأكسيجين ومصنع للغذاء ومصنع للسكريات ومن الذي خلق ذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا يعظم يعظم قدر الله عندك الرابع لتعظيم قدر الله أعطي كل خلق منزلته لا تعظم خلقا أكثر مما عظمه الله ولا تنزل خلقا من خلق الله أدنى من منزلته التي جعله الله فيها وأنا أقول خلق الله لم أقول الناس فقط لم أقل أنزل الناس منازلهم لا قلت أنزل خلق الله منازلهم الحيوان والنبات اجعله في منزلته فلا تعظم حيوانا لم يعظمه الله أيوجد من يعظم الحيوانات يوجد من سجد للحيوانات يوجد من عبد الحيوانات من خاف منها أكثر من من خوفه من الله وأعطي الجن منزلتهم فلا تعظمهم أكثر من منزلتهم ولا يكن في قلبك إلا الله والتوكل على الله وليس كلما تصاب به تقول جن أو مس أو سحر أو عين يا أخي توكل على الله الله النافع الضار هكذا يعظم الله وأنزل الناس منازلهم فلا تعظم إنسان أكثر من حجمه حتى أصبح البعض يخاف من الناس أكثر من خوف الله ويستحي من الناس ولا يستحي من الله يستحي أن يفعل معصية أمام بشر ولا يستحي من رب البشر لنعظم الله يا جماعة اللهم ارزقنا تعظيمك يا عظيم اللهم اجعل عظمتك في قلبنا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجمل وأحلى وأروع من كل شيء وارزقنا لذة ذلك يا رب من وسائل ارتقاء الإيمان وأن يرتفع إلى درجات اليقين التحرر من عبودية الهوى هذه المعالم كانت عند السلف كانوا يعلنونها ويعلمون أن من اتبع الهوى هوى واعلم يا أخي أن قلبك إذا تعلق بشهوة أو شبهة فإن السبب الرئيس هو تعلق هذا القلب غير الله جل وعلا ولو تعلق القلب بالله يا إخوتي لو تعلق القلب بالله لما أثرت فيه فتنة ولا شهوة أبدا حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض مثل الصفاء، والآخر قلب أسود مرباد كالكوز مجخي. نسأل الله العافية والسلامة والحديث في مسلم من حديث حذيفة. من وسائل ارتقاء الإيمان لكي يرى الأمور الغيبية كأنها مشاهدة. دربة النفس وانتبه دربه. تحتاج إلى دربة تحتاج إلى تدريب إلى تعويد دربة النفس على مراقبة الله جل وعلا أن تدرب نفسك على أن الله شاهدك ومطلع عليك وعالم بما في ضميرك ويعلم ما في نفسك أكثر مما تعلم أنت في سورة إقرأ في الآية الرابعة عشر يقول الله ألم يعلم بأن الله رد يرى يرى يرى كل شيء لو أننا نعود أنفسنا دائما على التذكر أن الله معنا ويرانا ولا يغيب عليه شيء من أمرنا لصلحت أحوالنا وهذا هو الذي يربينا الله عليه في القرآن سورة المجادلة الآية السابعة ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أتنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سورة يونس الآية الحادية والستين وما تكون في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين من حقق هذه الآية من حققها فعلا بلغ الآية التي بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آخر ما أتكلم فيه في مسألة ارتقاء الإيمان الاهتمام بأعمال القلوب يا إخوة القلوب لها أعمال كما أن الجوارح لها أعمال الحب أين مكانه في القلب التوكل أين مكانه في القلب والتوكل عمله الاستعانة أين مكانها في القلب الخوف أين مكانه في القلب الرجاء أين مكانه في القلب حقق واجتهد في مسألة أعمال القلوب تعلم مراتبها تعلم درجاتها التوكل ليس درجة واحدة والخوف ليس درجة واحدة والرجاء ليس درجة واحدة تأملها تعلمها اهتم بها هناك من يخاف من ذنبه وهناك من يخاف من عقاب الله وهناك من يخاف من الله وأعلى المراتب أن تخاف من ذات الله أن تخاف من مقام الله ولمن خاف مقام ربه مقام الله كما جاء في سورة الرحمن وكذلك الرجاء وكذلك التوكل وكذلك الحب وكذلك البغض أين نحن من هذا؟ إذن المسألة الأولى والضلع الأول ضلع التربية الإيمانية فراجع نفسك فيه جيدا إن لم تهتم بنفسك لن يهتم بك أحد لأن المسؤولية مسؤولية فردية وكل آتيه يوم القيامة ردوا علي سمعوني فردا ستكون لوحدك ستحشر لوحدك ستقف على الصراط لوحدك وستدخل الجنة إما لوحدك وهو الأصل أو لوحدك وأنت تجر معك غيرك زوجك وأولادك وووو وا وا وا المسؤولية مسؤولية فردية في قبرك ستكون لوحدك فإذا كنت لوحدك لوحدك فمن الآن اهتم بنفسك وكن وحدك محاضرة الأسبوع أحبة الكرام، لازلنا نسمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن بقنه الشهراني عضو هيئة التدريس بجامعة نجران بعنوان معالم التربية الإيمانية عند السلف، حيث بين الشيخ في بداية محاضرته المقصود بالسلف مع بيان أهم العلامات والسمات التي بلغ بها السلف من التوازن بين الدين والدنيا، كما عرض محاور التربية المتوازنة الإيمان. والعبادة والأخلاق إجمالا وتفصيلا بترسيخ مسائل الإيمان بالعقيدة والأمور الغيبية مع عرض نماذج من حياة السلف رضوان الله عليهم وبعد أحبة الكرام يواصل الشيخ محمد بقنة محاضرته بالحديث عن التربية العبادية وتأثيرها على السلف فيقول فضيلته المحور الثاني محور التربية العبادية الله جل وعلا الرب ومن معاني الرب الذي يربي عباده وسبحان الله تأملت في تربية الله لنا في مسألة العبادة فوجدت العجب العجاب سبحان الله سبحان مشرع العبادات ما أحكمه وما أعظمه وما أجله سبحانه وتعالى وسبحانه ما أرحمه وأرأفه الله سبحانه وتعالى يهتم بنا في العبادات ويربينا بعد أن ربانا في مسألة الإيمان الذي قلناه في الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله إذن رقم واحد إيمان رقم اثنين عبادة جهاد قيل ثم ماذا قال حج مبرور إذن الأول إيمان الثاني والثالث عبادة من اهتم بالأول أتى مباشرة بإذن الله الثاني والثالث العبادة والأخلاق من اهتم بهذا الركن وهذا المحور وهذا الضلع ضلع الإيمان حتى خالطت بشاشة الإيمان قلبه أفلح ونجح ولذلك لا تجد مؤمنا يرتد عن دين الله ولا تجد مؤمنا ينتكس ولا تجد مؤمنا يحور بعد أنكار اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد بعد الكور نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى قل آمين الله يربينا على العبادة تربية عجيبة فيربينا على معالي الأمور ابتداءا في سورة الحديد الآية الحادية عشر يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فيربينا على التنافس على الهمة العالية في العبادة إياك إياك أن تكون صلاة من بجانبك في الصف أفضل من صلاتك إياك إياك أن يكون صيام فلان أفضل من صيامك إياك إياك أن يكون حج فلان أبر من حجك ودعوة فلان أخلص لله من دعوتك إياك لأن المسألة مسألة سباق المسألة مسألة سباق مسألة هم عالية في التنافس على الطاعات في سورة الأنبياء ذكر الله أنبياءه في الآية 90 من سورة الأنبياء تأتي جملة تلفت نظرك بطريقة غريبة بعد أن امتدح الأنبياء وهناك قاعدة في القرآن كل أمر امتدحه الله في القرآن فهو مأمور به إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب ولكنه مأمور به لما امتدح الله زكريا ويحيا في الآية 90 من سورة الأنبياء امتدحهم بأمر غريب علينا لكي ننتبه إلى هذا الأمر فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون إذن مسألة العبادة والتربية العبادية الله جل وعلا يربيك على أول شيء فيها أن تكون مسارعا ومسابقا ولم يقل متعجلا لأن العجل في القرآن كلها منبوثة لما تعجل موسى عاتبه الله ولا ما ما عاتبه وعجلت إليك ربي لترضى عاتبه الله ما أعجلك عن قومك يا موسى فعاتبه الله وأما المسارع وسارعوا وسابقوا إذن الله يريد منك المسارع لأن المسارع فعل العمل في أول وقته بينما العجلة فعل الشيء قبل وقته الله لا يريد ما رأيكم نصلي العيش الآن يجوز؟ هل يجوز يا إخوتي؟ لا لأنها عجلة ولكن أن نصلي الصلاة في أول وقتها فهذا يحبه الله يحبه الله سبحانه وتعالى إلا ما خص من الدليل إذن يا إخوتي الله ربانا أولاً على المسابقة والمسارة من تربية الله لنا في مسألة العبادة انتبه لهذه النقطة أن الله جل وعلا يريد منك الكيف لا يريد منك الكم في كل العبادات إلا عبادة واحدة يريد منك الكم والكيف أعيد من تربية الله لنا في مسألة العبادة أن الله يربينا على أنه يريد مننا الكيف لا يريد مننا الكم إلا عبادة واحدة يريد مننا الكم والكيف وليس معنى ذلك أننا نأتي بالكيف ونترك الكم لا ولكن المحبوب والأفضل والمحبب عند ربنا الكيف ولذلك قال الله جل وعلا في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل لم يقل أكثر عمل العبر بالكيف لا بالكم ولذلك قال الفضيل في هذه الآية أخلصه وأصوبه إذن الله يريد منك أن يكون العمل خالصا وفق سنة محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق على صحته عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن وإن قل تربية إذا عملت عملا أثبته تقول عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته إذا عمل عملا أثبتة. إذن المداومة على العمل دون الإنقطاع عدم الإنقطاع من الأعمال هذا مما يربيك الله عليه لكي تتربى على العبادة تدرج فيها لا تقم هذه الليلة بأحد عشر ركعة ثم غدا لا تقوم قم بركعة قم بركعة قم بثلاث قم بخمس ولكن داوم عليها لا تتركها لا تتركها لأن الثلاث ستأتي بالأحد عشر إن داومت لأنك ستشعر بلذة المداومة إن للمداومة على الطاعة لذة لا يعرفها إلا من ذاقها اللهم ارزقنا إياها انظر إلى تربية الله لنا في العبادات من تربية الله جل وعلا لنا في العبادات سبحانه وتعالى ربانا على المسابقة والمسارة ربانا على الكيف للكم يربينا على الاهتمام بالوقت بأوقات العبادة الله يريد منك الاهتمام بأوقات العبادة ولذلك للصلاة وقت محدد أو لا لصلاة وقت ول الصيام وقت ول الزكاة وقت ول الأذكار وقت ولكل وقت عبادة لكل وقت في اليوم عبادة ولذلك النساء حينما صنف مصنف مصنفه أعمال اليوم والليلة أعمال اليوم والليلة إذن من تربية الله لنا مسألة أوقات العبادة والانتظام في أوقات العبادة عدم الانقطاع عن أوقات العبادة من تربية الله لنا في مسألة العبادة اقتناص الفرص انتبهوا لا يوجد في هذه الدنيا محظوظ وغير محظوظ لا يوجد لا يوجد محظوظ وغير محظوظ أبدا لأن هذا يناقض العدل ولكن أتعلمون من هو المحظوظ؟ المحظوظ التي إذا جاءته الفرصة أحسن اقتناصها أحسن استغلالها حتى في أمور الدنيا المحظوظ إذا جاءت الفرصة لا يضيعها الله ربان على ذلك في العبادة جعل لنا أوقاتاً فرص فرص جعل لنا العشر الأواخر من رمضان من ضيعها ليس محظوظا. جعل لنا العشر الأول من ذي الحجة جعل لنا يوم عرفة جعل لنا يوم عاشوراء جعل لنا في كل يوم الثلث الأخير من الليل فرص المحور الأخير محور التربية الخلقية ما من أمها وما من قوم إلا وعندهم أخلاق حسنت أو قبحت لأن الأخلاق في حقيقتها تعامل ولا بد للإنسان أن يتعامل الإسلام لم يأتي ليخترع أخلاقا وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن أبي هرير عند الإمام أحمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فإذا كانت الأخلاق موجودة قبل الإسلام فقد جاء الإسلام ليبلغ بهذه الأخلاق أتمها وعزها وأعلاها وأرفعها ولذلك الدين بلا أخلاق الدين بلا أخلاق كمحكمة بغير قاض كمحكمة بغير قاض الأخلاق مراتب منها ما يدخل في الحلال والحرام ومنها ما يدخل في المندوب والمكروه والمباح ولكني أتكلم عن الخلق بصفة عام أزمة المسلمين في هذا الزمان من أكبر أزماتهم أزمة الأخلاق وإن كان هناك أزمة عقيدة وأزمة شريعة وأزمة عبادة وأزمة تحكيم لشرع الله وأزمة عند كثير من المسلمين إنني أتكلم على نطاق المليار وستمائة مليون على هذا النطاق الواسع أتكلم ولكن من أعظم الأزمات الظاهرة أزمة أخلاق لن أعيد كلاما مكررا وأصبح محفوظا أن بلادا كثيرة فتحت بالأخلاق ولم تفتح بالسيف ولا بالحرب حينما رأى الناس حسن خلق تجار المسلمين فأين حسن خلق طلاب علم المسلمين ولا أعمم معاذ الله ولكني أذكر نفسي وإخواني بمسألة الخلق مسألة الأخلاق يا إخوة ولذلك نحن ندعو الله دائما أن يهدينا أليس كذلك؟ فنقول اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت ندعو الله أن يعلمنا ندعو الله أن يرزقنا العمل ندعو الله أن يرزقنا المال ندعو الله أن يرزقنا الورع ندعو الله أن يرزقنا الزهد ندعو الله أن يرزقنا قيام الليل ندعو الله أن يرزقنا صيام النهار اللهم آمين اللهم ارزقنا ذلك كله ولكن أين الذي يدعو الله بأن يحسن أخلاقه أين؟ في حديث أبي سعيد الموقوف على أبي سعيد ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه المسألة ليست مسألة دين فقط إنما مسألة خلق صاحب دين ليس بصاحب خلق في دينه خلل في تدينه خلل في عبادته خلل في عقيدته خلل يحتاج إلى أن يراجع نفسه لأن الذي أمر بالخلق هو الله الذي أمر بالعقيدة والشريعة والعباد سبحانه وتعالى في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه كان يقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت في حديث جابر الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا في الآخرة في لفظ في الآخرة وفي لفظ يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مجلسا مني في الآخرة وفي لفظ يوم القيامة سيئكم أخلاقاً أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أبي داوود ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق أثقل من الصلاة أثقل من الصلاة أثقل من الصيام أثقل من الصيام أثقل حسن الخلق فرض حسن الخلق واجب حسن الخلق مأمور به تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم ثلاثة أمور إذا وجدت سقطت الأمم ثلاثة أمور إذا اجتمعت في أمة سقطت وقرأوا التاريخ وطبقوها الانحلال الخلقي أولها الكبر الظلم هذه الثلاثة ولو تأملت لوجدت كلها تدخل في سوء الخلق ما من أمة ظلمت وطغى ظلمها وتكبرت وطغى تكبرها وأصبح الإنحلال الخلقي في شعبها إلا وسقطت ولذلك كم من أمم ستسقط أمام أعيننا لأنها قد اجتمعت فيها هذه الثلاثة نسأل الله العافية والسلام قولوا آمين ولذلك من أسباب الأمان من أسباب الأمان والاستقرار حسن الخلق ما الدليل؟ من أسباب الأمان على مستوى الأمة وعلى مستوى الشعوب حسن الخلق من أسباب الأمان هكذا ربان الله تربية أخلاقية اقرأ سورة الإسراء الآية الحادية عشر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا من مترفي لماذا المترف؟ لأن المترف يصل من من الانحلال الخلقي ما يوصله إلى الفسق ولذلك أمرنا مترفيها فايش؟ ففسقوا انحلال خلقي قبل كل شيء ففسقوا فيها فحق عليها القول بينما في الصورة المقابلة من أسباب إزالة العداوة بين الناس حسن الخلق سورة فصلة الآية الرابعة والثلاثين قال الله جل وعلا لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع, ها ادفع بالتي هي أحسن حتى مع من يعاديك حتى مع من يعاديك حتى مع الذي سبني وشتمني وفعل وفعل وفعل حتى مع هذا حتى مع هذا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولي حميم حميم بسبب ماذا؟ حسن الخلق سأختم بآية اسمع إلى هذه الآية في سورة الأعراف الآية السادسة والعشرين يقول الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير سأسألك الآن الله يتكلم عن السوء وعن العورة فأنزل لهذه العورة ماذا؟ لباس وريش اللباس يغطي العورة والريش يزيد هذا اللباس فهذا ريش وهذا ريش وهذا ريش وما لاسق الجسد يسمى لباس لباس يواري السوء ثم أتى للتقوى قال ولباس التقوى ذلك خير سبحان الله إذن عندي لباسان لباس لجسدي لباس لخلقي وهو ما ألبسه وهناك لباس آخر اسمه لباس التقوى يختلف عن التقوى إذن التقوى شيء ولباسها شيء آخر التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي فما هو لباس التقوى؟ قال ابن عباس لباس التقوى الحياء. إذا لباس التقوى ما هو الحياء؟ والحياء خلق ولا لا إذا زبده ما أريد أن أصل إليه في هذه الآية وأختم به؟ كما أن الله جعل لك لباسا لجسدك وخلقك، فقد جعل لك لباسا لخلقك. وهو الحياء وهو خير من لباس جسدك لماذا؟ لأنه إذا جاء الحياء جاء الخير كله نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان والثقوى وحسن العبادة وحسن الخلق وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف وأن يربينا على ذلك هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة, محاضرة, محاضرة الأسبوع استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعلوان معالم التربية الإيمانية عند السلف ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبن بقناه الشهراني عضو وضوهية التدريس بجامعة نجران والتي وقيمت في جامع سديري بحي الربوة ضمن سلسلة المحاضرات التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بإحي الربوة شرق الرياض وقف الشيخ في بداية محاضرته مع المقصود بالسلف مع بيان أهم العلامات والسمات التي بلغ بها السلف من التوازن بين الدنيا والدين كما عرض محاور التربية المتوازنة الإيمان والعبادة والأخلاق إجمالا وتفصيلا بترسيخ مسائل الإيمان بالعقيدة والأمور الغيبية مع عرض نماذج من حياة السلف بضوان الله عليهم بالإضافة إلى عرض أهم معالم التربية العبادية والخلقية وتأثيرها على السلف وفي الختام بين الشيخ محمد بن بقنة ثمار اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم على السلف ختاما نشكركم على حسن استماعكم كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة